إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَغْثَرَ لِيَذًا بِكَ وَمَا تَهْخًا وَيُتِمَّ رِمَّتَهُ عَلِيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا وكان أبوال عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتها وتدري منها تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَمَنَّهُ بِمَا عَادَ عَلَيِّهُمَّا فَسَيُعْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقْرُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَ الْمَامُ وَأَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ La